سر تضحية المرأة المسلمة انطلق بعير أم سلمة نحو يثرب ولما وصلت مكانا خارج الحرم اسمه التنعيم رآها شهم اسمه عثمان بن طلحة فعرفها وسألها مستغربا إلى أين يا بنت أبي أميه؟ قالت أريد زوجي تلفت فلم ير معها أحدا فزاد استغرابه وقال أوما معك أحد؟ فقالت لا والله إلا الله وابني هذا شعر بغصة ومسؤولية تمليها رجولته فقال والله ما لك من مترك فأخذ بخطام البعير وانطلق يهوي بها نحو يثرب ترى ما سر تضحيات أم سلمة وتحديها للقمع إنه الدين المقنع لا ولا حتى الديانات السماوية بعد أن حرفت التي تحكم على المرأة إذا حاضت بالنجاسة فهي تنجس كل شيء تلمسه أو تجلس عليه من أثاث أو أدوات وتحكم أن كل من لمس أو جلس على شيء لمست يصبح نجسا وعليه أن يستحم ويغسل ثيابه وإذا أصابت الرجل قطرة دم منها ينجس لمدة أسبوع أما إذا انتهت فترة حيضها فإنها تبقى نجسة مدة أسبوع آخر أي نصف كل شهر أي نصف أجمل أيام عمرها وهذا هو سر فلاتها لا لأنها شريرة بل لأنه لا طاقة لها بتعاليم كتابها المحرف بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على زوجته الحائض أن تشرب قبله ثم يشرب بعدها ويشعرها بحبه فيبحث عن موضع شربها فيشرب منه ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي تسرح شعره ولما أصابته صلى الله عليه وسلم قطرة دم منها لم يغسل ثوبه بل غسل القطرة فقط أما الصحابية فتشعر بإسلام يحترم عقلها وآدميتها ويدفعها لمنافسة الرجل ومسابقته نحو أبواب الجنة هذا هو سر تضحيات سمية وخديجة وأم سلمة أم سلمة التي يأخذها عثمان بن طلحة هي وابنها بأسلوب راق تقول عنه كان عثمان إذا بلغ المنزل أناخبي ثم أبعد عني حتى إذا نزلت أخذ بعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها فإذا دن الرواح قام إلى بعيري فقدمه ثم أبعد عني وقال إركبي فلما وصل إلى قرية قباء قال لها زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله تقول أم سلمة والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب أبا سلمة وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة الذي عاد إلى مكة كتف اسلم فيما بعد عاد ليجد مكه موحشه تكاد تبكي